بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إ ن ا انزلنا إ ل ي ك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين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 يختركون. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لا ص ط ف ى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يدري ب أ د ر مسمى أ ل ا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس و ا ح د ة ثم جعل منها زوجنا و أ ن ز ل لكم من الانعام ثمانيه اجواد يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فانا تصرفون ان تذكروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده وان تشكروا يرضه لكم ولا تزغوا عذره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا إ ل ي ه ثم اذا خوله نعمه من جنس <تصفيق> ثم إ ذ ا خوله ن ع م ة منه ن س أ ما كان يدعو إ ل ي ه من قبل وجعل لله ا ن د ا ب ا ليضل بل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إ ن ك من أ ص ح ا ب النار أ م ن هو قانت آ ن ا ء الليل ساجدا وقائما يحذر ا ل آ خ ر ة ويرجو رحمه ربه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 احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدنيا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 من دونه قل إ ن الخاسرين الذين خسروا أ ن ف س ه م و أ ه ل ي ه م يوم ا ل ق ي ا م ة أ ل ا ذلك هو ا ل خ س ر ا ن المبين لهم من ومن فوقهم هلل من النار ومن تحتهم هلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطبيب اعطاه تان يعبدوها واناهوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم ارق ف و قهاوره مبنيه تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر وعد الله لا ي خ ل ف الله البيع الم ت ر أ ن الله أ ن ز ل من السماء ما وسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيد فتراه م ص ر ا ثم يجعله اقاما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 هذا ا ل ق ر آ ن من كل مثل لعلهم يتذكرون ق ر آ ن ا عربيا غير ذي عود لعلهم يتبون برد الله مثلا رجلا فيه ت ر ك ا ؤ ه ت ش ا ب ث و ن ورجلا سلما لرجل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 فمن أ ظ ل م ممن كذب على الله وكذب بالصدق اجداءه اليس في جهنم مثوا للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أ و ل ئ ك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أ س و أ الذي عملوا و ي د ز ي ه م ا ج ر ه ب أ ح س ن الذي كانوا يعملون أ ل ي س الله بكاف عبده و ي خ ل ق و ن ك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أ ل ي س الله بعزيز ف ي انتقام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 أ و ف ر ا د ن ي ب ر ح م ة هل هنهم سكاه رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من فيه عذاب يؤذيه ويحل عليه عذاب مقيم إ ن ا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما أ ن ت عليهم بوكيل الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل ا ل أ خ ر ى إ ل ى أ ج ل مسمى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 قل اللهم فاطر السماوات و ا ل أ ر ض عالم الغيب والشهاده أنت تحكم, بين عبادك انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون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 بل هي فتنه ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فاصالهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا م ن ه ؤ ل ا ء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم ب م ع ج د ي ن اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 إ ن ه هو الغفور الرحيم و أ ن ي ب و ا الى ربكم و أ س ل م و ا له من قبل أ ن ياتيكم العذاب ثم لا ت ن ص و ن واتبعوا احسن ما انزل إ ل ي ك م من ربكم من قبل أ ن ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون أ ن تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله و إ ن كنت ل م ن الساخرين أ و تقول لو أ ن الله هداني لكنت من المتقين أ و تقول حين ترى العذاب لو أ ن ن ي جره ف أ ك و ن من المحسنين بلى قد ج ا ء ت آ ي ا ت ي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مشوده اليس في جهنم مثوا للمتكبرين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 ولقد اوحي إ ل ي ك و إ ل ى الذين من قبلك لئن أ ش ر ك ت ل ي ح ب ط ن عمنت ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والقرض ج موسوعه ي ع ا ا ل ق ي ا م ة و ا ل س م و ا ت م ط و ي ي ا ت ب م ي ن س ب ح ا ن ه و ت ع ا س ل ا م ا ي ش ر ه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه بخرى فاله إ اياه يرضى و أ ش ر ق ت ا ل أ ر ض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ما عملت و و يفعلون أعلم بما س ي ق الذين كفروا إ ل ى جهنم دمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ي أ ت ك م رسل أ ل م ي أ ت ك م رسل منكم يتلون عليكم آ ي ا ت ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين إ ل ادخلوا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى ا ل م ت ك ب ي ن وسيق الذين اتقوا ربهم إ ل ى ا ل ج ن ة زمرا حتى إ ذ ا جاءوها وفتحت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 فنعم أ د ع و ا ل ع ا ل ي ن وترى ا ل م ل ا ئ ك ة ح ا ف ي ن من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين